اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد وبارك لنا بمحمد وآل محمد واغفر ذنوبنا بحق محمد وآل محمد واسترحنا بحق محمد وآل محمد وتقبل منا القليل واف وان الكثير بحق محمد وآل محمد اللهم واطهر قلوبنا بحق محمد وآل محمد ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا بحق محمد وآل محمد واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات بحق محمد والى محمد في عام الفيل الموافق ل 570 ميلاديه كان هناك الحدث العظيم في هذا الكون الذي ينتظره الملائكة والصفوه من المؤمنين بالله تعالى تزوج عبد الله من اجمل نساء قريش واتمها اخلاقا فحملت امنه بنت وهب سيد البشر فحملت امنه بنت وهب سيد البشر فلما اكتملت لما اكملت مده حملها قالت امنه انه لما اخذ الطلق واشتد بي الارض سمعت جملة كلام لا يشبه كلام الادميين ورأيت أعلام بين السماء والارض فعند ذلك ولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الله الله عليك وعلى ابيك وامك عامله وعلىالبيتك الطيبين الطاهرين فلما ولد النبي صلى الله عليه وآله طيبا طاهرا مختونا والنور يسطع من رأسه حتى بلغت السماء وجمعتم منادي اي ولادي اعي اعيديه بالواحد الشر كل حادث وكل خلق مارذ ياخذ به ياخذ بالمراصد في طرق الموارد للقائم والقاعد ولقد احتل واجاد لقد طابت الدنيا بطيب النبيه محلا صلى الله عليه وعاله وسلم صل الله يا حبيب قلوبنا وشقيق العظلم بدا تلك بيننا و بين ربنا محمد المصطفى الامجاد صلى الله عليه وآله لقد طابت الدنيا بطيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم شريف تبدر الليل بل انت انوار وخدك ورد وخدك ورد بل من الورد ازهر طرفك يا قمر طور يا قمر يا بالقانص فَنَسْفُكَ يَا قُدُّوسُ وَسُطُكَ جَوْهَارُ وَخُمْسُكَ مِنَ الْمِسْكِ وَسُدْسُكَ عَنْبَارُ فَلاَ وَلَدَتْ اللهُ في جناه الخلق مثلك اخروا فبا ولدت حواء ولا في جناد الخلد ولا في جناد الخلد مثلكا كاورو يا نيره الدنيا